بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان بزلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل, حمل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا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 كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا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 فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهديك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 هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من لار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود we hebben een vrijblijvend kanaal. We hebben een vrijblijvend kanaal. We hebben een vrijblijvend kanaal. الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسون فيها حرير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 سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً اللات تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر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 وأحلت لكم الْأَنْعَامُ إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الْأَوْثَانِ واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به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 على ما رزقهم من بيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على, والصابرين على ما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 إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا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 وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم, فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ لَكِرْ من مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ وبئر عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ معطلة وبئر معتلت وقصر مشيد أَفَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ أَوْ بها؟ يَسْمَعُونَ بِهَا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 فاولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخل يرضونه وإن الله لعلم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا الله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 ذلك بأن الله هو الحق وأنما وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا